الثالث والذين قالوا هذه القولة الباطلة اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون وبعد تغيير هذا الجيل ومجيء جيل جديد يستطيع ان يحمل فراية الدين وان يرفع علم الجهاد بعد هذا كله تعود الصورة الى اصلها الاصيب وركنها الركين انها تريد ان تبين ما هو الدين هل الدين فلاة وعبادة في المسجد هل الدين شعائر يؤديها الانسان من صلاة وصوم ثم ينطلق هل لا انها تريد سورة المائدة ان تؤثر ان الدين هو بيت وأسرة وفرد ومجتمع ودولة وأمة وحياة للناس كافة هذا هو الدين الدين الذي الكل في حاجة إليه في حاجة إلى أن ينظم الحياة كلها وان يحكم بين الناس بالعدل الذي قال الله عنه كن قوامين لله شهداء بالقفط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا فالناس بحاجة منذ هبط ادم الى الارض بحاجة الى ان يحكموا بينهم بما أنزل الله وبما شرع وبما بيّن فهي تذكر من أجل ذلك قصة ابن آدم الذي قتل أحدهما آخر لبيان أن الناس منذ فجر البشرية وهم في حاجة إلى منهج الله وحكم الله وشريعة الله وأنهم في أشد الحاجة إلى أن يرجعوا إلى كل منهج جاء من عند الله عز وجل فتذكر قصة ابني آدم وتبين أن أمر القصة أمر, أمر ضروري وأني اللي قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا <تصفيق> يبقى ذكر هذه القصة لتأصيل النظام الذي تريد سورة المائدة أن يستقر في نفوسنا أنه لا لا عبادة بدون حق ولا شعائر بدون حق وعد ولا نظام للحياة والأسرة والأفراد بدون حدود وقصار وتنظيمات في المحاكم فضلا عن التنظيمات الدولية وما ينظم كل ميادين الحياة واتل عليهم ابني آدم بالحق <تصفيق> اطلو ايها الرسول نبأ ابني ادم بالحق بعد ان تلوت عليهم انباء كثيرة اخرها نبأ موسى وبني اسرائيل اطلو عليهم نبأ ابني ادم بالحق بالحق الذي لا مراء فيه والحق الذي لا دخل فيه للخيال فإلا القفص دائما يمتلئ بالخيال وكن عليهم نبأ ابن آدم بالحب اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر كل من ابن آدم قرب قربانا لكن هذا تقبل منه قربانه والآخر لم يتقبل منه قربان لكن الآيات لم تبين من هما ابن آدم هل هما قابل وهابيل كما تذكروا كتب التفسير؟ وهل هما أول في من نزل إلى الأرض مع أبيهما آدم وهل الموضوع موضوع ان قابيل كان له اخت وهابيل له اخت وكان آدم يزوج كل بطن للبطن <تصفيق> الاخرى هل هذا كله وهل القربان كان غلمة من هابيل وزرع من قابيل ونحو ذلك كل هذا في الحقيقة فإن كانت قد ذكرته كتب التفسير لكنه مستقى من العهد القديم من الثوراء مستقى من الإسرائيليات فلا نستطيع أن نسق بكل هذا لا نستطيع أن نسق به موضوع قابل وهابيد ولا بموضوع كل واحد يتجوز اخت الثاني اخت ولا بموضوع القربان غنم من هابيل وزرع من قابيل ولا بكل هذه القصة التي عرفت بين الناس والتي نقلوها عن كتب التفسير وقد نقلت كتب التفسير عن الاسرائيليات <تصفيق> لا يطمئن إلى هذا ولا نثق به <تصفيق> فإن ذلك كله لم يرد فيه حديث صحيح أمامنا القرآن لم يحدد الزمان ولا المكان ولا الأشخاص ولا <تصفيق> سبب هذا الأمر والأحاديث وليس في الأحاديث ما يبين ذلك ويوضح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل رجل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه لا يقتل رجل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه حيث كان أول من قتل او كما قال صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي ورد ان اي واحد يقتل ظلما يبقى على ابن ادم الاول اللي هو قتل اخا نصيب نصيب من هذا القتل لان هو كان اول واحد يقتل هذا هو ما ورد لكن القصص اللي احنا بنسمعها ده هل يعني نطمئنه اليها او نثق فيها كلا ما عندنا دليل من كتاب او سنة لتحديد الاشخاص والزمان والمكان والاسباب ونحو ذلك فنحن يجب ان نظل مع القرآن وان لا ندخل في تفسيره ما لم يقم عليه دليل صحيح نعرف ان في اثمين من اولد ادم وهي قرب قربانا للعبادة يريدان ان يتعبد الى الله فمن بين التعبد يقرب كل منهما قربانا يؤدي الحاجة فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر وكيف تقبل ضرب مع ان دلاش الدليل ان نزلت نار من السماء واكلت من تقبل منه قربان من تقبل منه وتركت قربان الاخر يبقى لم يتقبل مرض رأسه هناك دليل ويحرم <تصفيق> لكن اللي احنا مشعر بي ولم يتقبل تعلم يعني الفعل نبني للمجهول زي ما احنا عارفين دلالة على ان في قوة هو كبرى هي التي جعلت هذا يتقبل وهذا لا يتقبل ويبقى مدان الارض العمر كذلك يبقى ما ما, ما فيش تعيب ولا ذريرة ان اللي, اللي تقبل منه يقتل لانه لا دخل له هو عمر حاجة ده عند القربان وتقبل منه ما ذنبه ما ذريرته ما الذي فعله ما الذي قدمه من اثاءه ثالث هو يجب يقتل فيبقى الاخ الاخ يقول له قال لا اقتلنك يبقى هنا ظهرت امارات الحسد فانها لاول مرة تظهر في الارض فالحسد لان اخاه تقبل منه قربانه طيب ما ذنبه هو الذي تقبل او هو الذي تدخل افضل قال لاقتلنك فاذا بالاخ الطيب قال انما يتقبل الله من المستقيم قد نموذج للشر وهو يهدد ويتوعد ويحتقر ويحقد ونموذج للخير وهو يقابل هذه الاثاءه بنفس مطمئنه وقدر وحق وهو يعرف اخره ويبين له يبين له ان ما يصحش تعمل كده لان انت ما تحسبنيش لا تحكيدني انما يتقبل الله من المستقيم فهذا هو السبب السبب الذي تقبل مني التقوى الله يتقبل من المستقيم فيا اخي اترك ما انت فيه واتقل الله حتى يتقبل منك فانه يدله على الطريق ويبين له السبيل ويقول ابعد عن الموضوع فالقتل ده وعن سببه من الحسد إنما يتقبل الله من المستقيم فأنا لا دخل لي في تقبل قرباني إنما الله هو الذي تقبله فعليك يا أخي أن تسلك الطريق الصحيح لكي يتقبل الله منك وهو التقوى إنما يتقبل الله من المتقين ثم اخذ الاخ الطيب الصالح المستقيم يرشد اخاه ويبين له ان هذه الجريمة لا تخطر له على بال ولا يفكر فيها مطلقا بل لا يفكر في ان يرد الاعتداء لان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسك يدي اليك لاقتلك فما فكرت في القتل ما فكرت في الاعتداء بل ما فكرت في رد الاعتداء واذا اردت قتلي فلن افكر في قتلك ما انا بذاتك يدي اليك لاقتلك فمثلا قال اني اخاف الله رب العالمين هو الذي اخاف منه وهو الذي يمنعني من ان افكر من ان ارد العدوان او ارد القتل اذا ما فكرت انت فيه اني اخاف الله رب العالمين ثم يخوف ويحذره وينذره حتى لا يقع في هذه الجريمة فهو يستطرد في بيان التوجيه لاخيه الشرير فيقول اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار فلان ده يقول فلان اللي هيعمل العمل ده هيكون من اصحاب النار فبعد عنه فيقول له اني اريد ان تبوء ان ترجع باسمي واسمك باسمي حيث تقتلني واسمك الذي اسمته حتى لم يتقبل الله منك قربانا تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فهكذا يعظ الاخ الطيب الصالح يعظ اخاه ويبين له فضاعة ما يرتكبه وما يفكر فيه ونجد هذا الاخ الطيب يذكر قواعد طيبه اني اخاف الله رب العالمين. وذلك جزاء الظالمين. كلمات طيبة في فجر البشرية وفي اولها. حين يذكر اخاه. فنحن دائما بحاجة الى ان نذكر اخواننا. وان نبين لهم ما يتجهون اليه من اخطاء وان نوجههم الى الطريق الصحيح هذا وبالله التوفيق اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين هذه بقية قصة ابن ادم التي تلاها الله على رسوله بالحق والخفص في القرآن إنما يأتي لتوضيح الأمر الذي يساق من أجله وليكون نموذجا طيبا فيقتدى به او نموذجا خبيثا فيبتعد عنه فهذان نموذجان للانسان الصالح الطيب الذي لا يريد ان يفعل جريمة, <تصفيق> جريمة ونموذج للخبيث الذي يريد ان يرتكب الشر وان يفعل الاسم هناك اناس يغرمون بالغرائب في القصة فيريدون ان يعرفوا اسماء اصحاب القصة والزمان والمكان ويريدون ان يعرفوا تفاصيل بعيدة عن هدف القصة فيسألون مثلا في قصة اصحاب الكهف عن اسمائهم عن الزمان الذي كانوا فيه وعن المكان الذي وقعت فيه هذه الحادثة ويسأل اخر عن اسم ام موسى وعن السفينة سفينة نوح عليه السلام وكيف كان حجمها ومن اي الخشب صنعت كذلك في هذه القصة يريدون ان يتتبعوا اسماء ابني ادم وما حدث منهما والاسباب التي دعت الى الخلاف بينهما كل ذلك يتتبعه, يتتبعه الناس يريدون ان يعرفوا هذه الجزئيات وهي جزئيات لا فائدة منها لانها لا تحقق شيئا هذا يقال في حكاية في فيلم نحو ذلك اما في امر العبرة والعظة فإن الأسماء لا تزيد العبرة شيئا والمكان والزمان كل ذلك لا يزيد في الدرس المستفاد ولا العبرة المستخلصة أي شيء فالناس ستتحدثون عن اسمي ابن آدم قابيل وهابيل وما السبب الذي اختلف فيه قابيل مع هابيل يقولون اشياء كثيرة لم تثبت في الكتاب ولا في السنة وانما هي مما يقال عنه اسرائيليات يعني ذكره العهد القديم ثورات والثورات لا شك محرفة ومبدلة فكيف نؤمن بما جاء في التوراة وكيف نصدق بما فيها فالاسرائيليات يجب ان نبتعد عنها وان يكون مستوانا في فهم القرآن مستوى رفيعا بعيدا عن هذه الطرهات وعن تلك الاسرائيليات لا يعنينا اسم ابن آدم ولا يعنينا اسم أصحاب الكهف ولا اسم أم موسى ولا الزمان ولا المكان الذي كانت فيه القصة لا يعنينا كل هذا لما يجب أن نرتفع بفهم القرآن عن كل هذه الأمور ولو كان في ذلك خير لبينه الله لنا لو كان هذا يزيد في العبرة لا وجد في القرآن لأن القرآن كتاب هداية وإرشاد وتوجيه فلو أن هذه الأسماء أو تلك الأزمنة والأمكلة كان يزيد الإنسان إيمانا أو يقينا أو يعطيه عبرة أكثر لوجدنا ذلك كله في القرآن فهنا في قصة ابني آدم ما ذكر القرآن المكان ولا الزمان ولا اسم ابني آدم والناس يطيرون وراء هذه الأمور ويبحثون عنها ابن آدم الرجل الصالح يقول لأخيه عندما هدده بالقتل يقول انما يتقبل الله من المتقين فبين انه لا دخل له في قبول قربانه انما هي التقوى ولو شئت أخي اخي ان يتقبل قربانك فعليك بالتقوى. انما يتقبل الله من المستقين. ونفض يده من ارتكاب الجريمة وبين انه لا يفكر فيها بل ولا يهم بها فإن بسطت الي لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لأقتلك دافعي في ذلك <تصفيق> الخوف من الله اني اخاف الله رب العالمين ثم اراد ان ينزره وان يحذره لو فعلت ذلك وقتلتني فانت تبوء باسمي واسمك ترجع بذنبي وذنبك ذنبي ذنب قتلي وذنبك الذي تبق منك حيث لم يتقبل الله قربانك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين كان على اخيه الشرير ان يرتدع بعد هذا البيان وان ينزجر فأن يخاف, يخاف من ان يتحمل ذنبه وذنب اخيه فيكون من اصحاب النار لكن نفسه دفعته دفعته الى ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء ليكون اول دم يراق على الارض وليكون كل قتل بعد ذلك فإنما هو متفرع من هذا القتل ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من قتل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخافرين دفعته نفسه وطوعت له قتل أخيه فقتله ارتكب هذه الجريمة فاصبح من الخاسرين خسر نفسه لانه ارتكب هذه الجريمة وخسر اخاه لانه فقد الناصر والمعين وخسر دنياه لانه ان القاتل يقول فاتحمل ذنبا عظيما وهو في قلق واضطراب وخسر آخرته لأنه باء باسمه واسم أخيه فأصبح من الخاسرين ورأى هذا القاتل على هذه الجثة إلى حراك وأن العفن يدب فيها وأنه وأن يرى أن التغير لأحوالها والعفونة تزداد فندم ندم لذلك ولم يستطع فعل شيء حتى بعث الله غرابا ختل غرابا آخر وهو يبحث في الأرض ليدفن هذا الغراب الذي قتله فبعت الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري ثوءة اخيه غراب قتل غراب ويحفر في الارض ليواري جسم الغراب الاخر او انه جاء بغراب ميت لا دليل على ان الغراب قتل غرابا جاء بغراب مي وهو يبحث في الارض ويحفر فيها ليدفن هذا الغراب عند ذلك قال القاتل يا ويلة اعجلت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري ثوأة اخي فاصبح من الناجمين واخذ يحفر في الارض ليواري ثوأة اخيه فأصبح من النادمين والندم هذا توبة لو كان توبة لقابلها الله لكنه أصبح من النادمين لأنه تعب في حمل أخيه ولأنه لم يحقق شيئا بقتله فأنه لو كان هذا الندم توبة لا تقبل الله توبته لكنه ندم من جهة اخرى فاصبح من النادمين على ذلك كانت كل جريمة قتل ترجع الى ابن ادم الاول لانه هو الذي ارتكبها اول مرة هذا وبالله التوفيق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 مقضيان لهذه الجريمة الشنعاء التي وقعت اول مرة في الارض اول مرة تقتل فيها انسان اقار او اول مرة يراق دم, دم انسان على وجه الارض <تصفيق> فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه هو الذي خط هذا الخط من الشر ووضع بذور الفساد في الأرض وهذه الجريمة الشمعاء لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كثل منها وقد هدد في الاول بالقتل قال لاقتلنك لا وحاول الاخ الصالح ان يثنيه عن عزيمته وان يبين له انه لا مضرر لارتكاب هذه الجريمة فلا ذنب لي في تقبل قرباني إنما تقبله الله والله يتقبل من المتقين وفي استطاعتك أن تكون متقيا وأن تطيع الله فيتقبل منك فما ذنبي حتى تقتلني وعلى الرغم من انه, انه بين له انه حتى اذا هم بقتله ورأى بوادر القتل فلن يرد عليه. وبين له ان الخوف من الله عز وجل هو الذي يمنعه من ذلك. ثم فراد ان يحذره وان ينذره ان يرتكب هذه الجريمة لانه فعل ذلك فرجع باسم قاتله واسم نفسه فكان من اصحاب النار على الرغم من هذا التحذير والانذار وهذا البيان والنصيحة فانه فعل هذه الجريمة وارتكبها وطوعت له نفسه قتله وطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاترين واصبح من النادمين من اجل ذلك من اجل ارتكاب هذه الجريمة من اجل فعل هذه الفعل الشنعاء. كتب الله على بني اسرائيل قانونا من قوانين القصاص انه من قتل نفسا بغير نفس او فتاة في الارض فكأنما قتل الناس جميعا من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا فانه اعتدى على حق الحياة فاعتدى على نفس فكأنه اعتدى على الانفس جميعا فأنه سعى الى ثمد الحياة من الانسان فكأنما تلب الحياة من الناس جميعا وكأنما اعتدى على الانسانية كلها الذي يقتل نفسا بغير نفس نفسا لم تقتل وما فعلت كريمة تستحق القتل فكأنما قتل الناس جميعا فكأنما أحيا الناس جميعا أحياها لأنه لم يقتلها فاتبط حياتها أو أحياها لأنها اقتص من قاتلها بمعنى واحد قتل فهو اقتص لمن قتله يعتبر حياة للإنسان فكانما أحي الناس جميعا، لأنه حافظ على حياة الإنسان، فكانت محافظته على حياة الناس جميعا.طيب إذا كان أمر الكفاف أمر مشروع في كل رسالة، فلماذا وجه الكلام إلى بني إسرائيل؟ هل أتى بني إسرائيل دولة قتلة؟ وتفكت دماء لم يقتلوا الناس العديين انما قتلوا الانبياء قتلوا الانبياء وهذا قتل بغير حق ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقتل من الناس تبشرهم بعذاب أليم فهم ما قتلوا الناس العاديين فحسب اننا قتلوا النبيين و و وقتلوا ايضا كل من يسير في طريق النبيين الذين يأمرون بالقفض الذين يأمرون بالعدل الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قتلهم بلو اسرائيل يعني كأنهم بقلوا يقتلوا يقتلوا كل قائل بالحق وكل من يسير في طريق الانبياء قتلوا الانبياء وقتلوا العلماء قتلوا الذين يامرون بالعدل هؤلاء القتلى الذين قال الله فيهم فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولذلك كانت تشديد وتوجيه هذا الامر الى بني اسرائيل كتبنا على بني اسرائيل لانهم احطوا من يشدد عليهم ومن يكتب عليهم هذا الامر لكن القصاص فائر في كل أمة كل امة فيها امر القصاص لكن كتب على بني اسرائيل لما ارتكبوه من جرائم من اجل ارتكاب جريمة ابن ادم في حق اخيه جريمة القتل كتب الله على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءت ورسل الله الى بني اسرائيل فحذروهم وانذروهم وبيلوا لهم ما يجب عليهم وما ينتهون عنه فهل استجابوا انهم اصرفوا وزادوا في الاصراف سواء كانوا كان هؤلاء ايام موسى عليه السلام والرسل الذين بعده عن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما زال اصراف اليهود في القتل وتآمرهم على اهل الحق والعد ما زال قائما كلما وجد شخص او اشخاص او فرض او جماعة قائمون بالحق كلما وجدوا قائمين بالعدل فإن تآمر اليهود ومكر اليهود تخيط بهم ليقتلوهم كلما برز مسلم في عين من العلوم الحديثة <تصفيق> فكلما دعا إلى الحق وإلى إقامة العدل فآمروا عليه وقتلوه ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لو اترفون هذا وبالله التوفيق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فتذا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض هذا حد من حدود الله عز وجل <تصفيق> يعاقب به الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادة وهذا الحد يسمى حد الحرابه او حد قاطع الطريق فتنظرون في المائده في هذا الربع حدين من العقوبة حد قاطع الطريق وحد السارق كما تذكر سورة النور حدين ايضا حد الزنا وحد القذف وفي هذه الاية يبين الله عقوبة قاطع الطريق تبين انه لا يحارب أصحاب السلطة فقط ولا يحارب النظام الإسلامي والقائم لا يحارب الناس إنما يحارب الله ورسوله هذا الذي يحارب الله ورسوله يعلن الحرب على الله ورسوله ويسعى في الأرض فسادا بأن يصيب الناس بالذعر والخوف والقلق والاضطراب ويستولي على اموالهم ينالوا من جنائهم الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادة ما جزاؤهم ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض اربع عقوبات القتل فقط او القتل مع السلب او تقطيع الايدي والارجل من خلاف يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وفي المرة الثانية يقطع اليد اليسرى والرجل اليمنى من خلال العقوبة الرابعة النافي من الارض <تصفيق> النافي من الارض بان يسجنه او يبعده عن المكان الذي ارتكب فيه الجريمة واخاف الامنين يبعده الى مكان اخر هذه العقوبات الارضعة يخير فيها الامام? ام ان لها نظاما على الترتيب? قال الفقهاء ان لها نظاما على الترتيب. قاطع الطريق. ان قتل ولم يأخذ مالا قتل الناس. ولم يأخذ مالا فانه يقتل. وان قتل بعض الناس وأخذ أموالهم فإنه يقتل ويسلب وإن أخذ المال ولم يقتل أحدا فإنه تقطع يده ورجله من خلاف وإن لم يقتل ولم يأخذ مالا فإنما أخاف السبير وأقلق الآمنين فإنه ينفى من الأرض وهكذا يكون الترتيب كلما كانت الجريمة أشد كلما كانت العقوبة أشد تناسب الجريمة في فضاعتها فالذي يقتل ويأخذ المال جريمته أشد يقتل ويفلف والذي يقتل ولم يأخذ مالا يقتل والذي يأخذ المال ولم يقتل احدا تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف والذي يخيف الناس ولم يأخذ مالا ولم يقتل فانه ينفى من الارض وهكذا كانت عقوبة قاطع الطريق كما ترون في قوتها وعنفها وشدتها فان الجريمة شمعا ولانه يضم الى الجرائم التي ارتكبها انه يخيف الناس فهذا المكان لا تمرون منه لماذا لان في فطع طريق تأخذون اموالكم او يفسكون دماءكم فيضطرب نظام المجتمع هذه العقوبة الشديدة لانات خرجوا عن النظام الاسلامي فهذا الحد لا يقام الا في مجتمع اسلامي وفي حكومة تطبق شرع الله وتحافظ على الشريعة الإسلامية، اما المجتمع البعيد عن شرع الله فانه لا يصح ان تطبق في هذه العقوبة لكنك تسمع علماء السلطة في اي بلد قد كتاب الله وراء ظهره تسمع علماء السلطة يأتون الى كل من خالف الحكومة وينشبون اليه هذه الجريمة ويأتلون هذه الآية فاذا قامت مظاهرات في مصر مثلا او اراد الناس ان يعبروا عن رأيهم وتجمعوا او كذا وحدث بينهم وبين الشرطة اي صدام رأيس علماء السلطة الذين يريدون ان يبقوا على كلاسي الفتوى فراهم يتنون هذه الآية وينسبون إليهم هذه الجريمة جريمة الحرابة وقطع الطريق لأنهم خالفوا السلطة ولأنهم خرجوا على الحكومة الظالمة يريدون بذلك أن يتقربوا إلى الحاكم وأن يتخذوا عنده يدا وأن يبينوا أن مخالفيه محاربون لله ورسوله ساعون في الأرض فسيادا هكذا يفعل علماء السلطة وهم يتحربون الى الحكام الكفر في الظلمة الفتقة ان هذا الحد لا يطبق الا في مجتمع اسلامي يقيم شرع الله اما المجتمع الفاسد ذو الحكومة الضالة فانه لا يصح ان يقال للخارج عليهم انه محارب لله ورسوله ثم تكون عقوبته في الدنيا هذا الحد وهو خزي له في الدنيا وعن يقف عنه العذاب في الآخرة كلا ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم العذاب العظيم ينتظروه في الآخرة فضلا عن العقوبة التي أصابته في الدنيا والإسلام على عادته يدعو الى التوبة ويفتح باب التوبة فاذا تاب قافع الطريق قبل ان تغفر به الحكومة الاسلامية وان تقبض عليه جاء واعلن التوبة وقال اني تائب ولا ارتكب هذه الجرائم بعد ذلك فان الله سبحانه يفتح له باب التوبة ما دام كان ذلك قبل أن يقبض عليه فلا يطبق عليه الحد إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وهذا يبين أن الإسلام يحب للناس أن يتوبوا ولا يتطلعوا إلى تطبيق الحدود على أي وضع، إنما هو يصدقها في أضيق الحدود فمن تاب قبل القبض عليه فإنه ترفع عنه العقوبة وتقبل ثوبته فاعلموا أن الله غفور رحيم هذا فبالله التوفيق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى قصة ابني آدم وقد قتل واحد منهما الآخر وشرع من أجل ذلك القصاص وبيان ان من اعتدى على فرد من افراد الإنسانية من اعتدى على حياة انسان واحد فكأنما قتل الناس جميعا من اعتدى عليها بالقتل فكأنما اعتدى على الناس جميعا ومن تسبب في احياء نفس بان دفع عنها القتل او لم يقتلها بعد ان كان قد نوى على قتلها فكأننا احيى الناس جميعا وبعد بيان حد الحرابة او حد قاسع الطريق ضيل الله سبحانه وتعالى ان الامر لا يسير بالعقوبات وحدها ولا بالقانون فحسب ان القوانين لا تفيد شيئا اذا لم يكن معها تقوى من الله ان القانون العقوبة ليست هي وحدها التي تنظم المجتمع ولا تفيد في القضاء على الجريمة لأن المجرم حتى في, نظ... في قيام الحدود والنظام المجتمع الإسلامي يجتهد في أن يشهد عليه أحد ليفلط من طائلة العقوبة ولان لا يقع عليه الحد لكنه لا يستطيع ان يثلت من قبضة الله ولا من رؤية الله له فالإسلام لا يبني نظامه على العقوبة فقط ولا على اقامة الحدود ولا على ان تقع العقوبة بفاعل الجريمة إنما يبني نظريته ونظامه على الخوف من الله جل وعلا فحينما يعرف من يريد أن يرتكب الجريمة أن الله مطلع عليه وأنه فرقيب له وأنه يحاسبه على هذا العمل ولم يثلث من قدته واذا نامت اعين الرقباء فان عين الله لا تنام اذا عرف المجرم او من يريد فعل الجريمة اذا عرف ذلك فانه ينتهي عن فعله ولذلك بعد ان يشير الى القصاد وبعد ان يتحدث عن حد الخرابة ينادي الله عباده المؤمنين ان يتقوا الله في كل شيء وان يخافوه وان الحد الذي شرع ليس معناه اننا نظن ان الجريمة قد انتهت لا انما تنتهي كل اسم وكل عدوان اذا ما فاتقى الناس ربهم وخافوا عقابه وامتلأت قلوبهم بالهيبة منه سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وارتغوا اليه الوسيلة من هنا جاءت الدعوة الى تقوى الله او الامر بها فانه يقول العقوبات والحدود والقصاص ليس هو رهاية المصاف انما لابد ان تخاف الله وان تراقبوه فتقوى الله هي اساس كل شيء والخوف منه سبحانه فهذا يبين ان العقوبة في الإسلام غير العقوبات التشريعات الأخرى. تشريعات الأخرى حينما يعرف الإنسان أنه يفلت من المقتناع والمحاكم والعقوبة يفعل جريمة. لكن في الإسلام حينما يعرف الإنسان أنه يفلت من العقوبة يعرف أنه لم يفلت. من قضة الله عز وجل ولا من شديد حسابه ولا من أليم عقابه فلذلك جاء بعد حد الحرابه جاءت الدعوة إلى تقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانفقوا إليه الوسيلة الوسيلة وسيلة يعني الحاجة ابتغوا اليه الحاجة فاطلبوا منه حوائجكم والحو عليه في السؤال فاطلبوا الحاجة عند ربكم لا تطلبوها من غيره فاذا كانت لكم حاجة فاطلبوها من الله فابتغوا اليه الوسيلة فبعض علماء يقول اتبعوا اليه الوسيلة يعني العمل الصالح. اتبعوا اليه الوسيلة العمل الصالح. لان العمل الصالح تتوسلون به الى ارضاء ربكم عز وجل. فاذا كان الناس يتوسلون مثلا الى الحكام بما يرضيهم بالثناء عليهم. وعمل الاشياء التي ترضيهم من نفاق وكذب وتضليل وبعد عن الحق والسناء عليهم بالكذب فانك ايها المسلم تسعى الى ارضاء الله باي شيء بالعمل الصالح فالعمل الصالح هو الوسيلة مش الوسيلة انه يتوسل بالأولياء ولا كما يقولون بآل البيت ونحو ذلك الوسيلة هو أن تجعل أحدا من المخلوقين يتوسل لك أو تتوسل به إلى الله هذا هو الشرك إنما الوسيلة كان عمل الصالح تتوسل به فعن تتبع الله عز وجل اللهم إن كان عملي اه اه فيه طلب لمرضاتك وارتغاء وجهك فرفع عني هذا البلاء اللهم إن كان دري للوالدين مثلا اللهم إن كان امتناعي عن المعطية في كذا اللهم إن كان تصدقي على الفقراء ابتغاء مرضاتك فرفع عني هذا البلاء اذنك تتوسل لله في العمل الصالح زي الثلاثه اللي هم كانوا ماشيين ودخلوا غار كده يستريحوا فجت صخره سدت الغار فخلاص نفسهم هيروح وخلاص انتهى الموضوع فاي نتوسل الى الله بالعمل الصالح في العمل الصالح اللي احنا عملنا كل واحد يشوف احسن حاجة لها يتوسل الى الله بها ويقول يا رب در فالاولان قال ان انا كان والدين وكنت اسقيهم قبل اولادي اللبن فظيلنا ينمتوا للليل فلا انا عرف فحيهم ولا انا عرف اسأل الاولاد والاولاد ظلوا طول الليل يعياتوا تحت رجلي وانا لا ارضى ان اسقيهم لبنا قبل ان اسقي والدي وظلوا من النجاية ما هم مصيحهم من على مزره وسائتهم وعي سائد الاولاد ان كان هذا العمل في ابتغاء مرضات ترفع عنا البلاء فك عنا شوية فكت الصخرة فكت تلتها دخلهم الحوى لكن ما الثاني التالي اولنا كان ليا ابنة عم وبحبها اشد ما يكون الحب ورودتها عنا تنشأ قلت لها فلوس وقعدت لها الفلوس وقعدت منها مقعد الرجل من امرأتي فقالت يا اخي لا تفد الخاتمة الا بحقه يعني لا تفض البكارة الا بحقه بالزواج فامتنعت عنها ولم امسها بسوء ان كان هذا العمل ابتغاء مرضاتك ارفع عنا هذا البلاء فزحزحت زحزحت الصخر. الثالثة كان عندي اجير والاجير غضب على الاجرى بتاعته <تصفيق> ومعد ذي الاجرى بتاعته دي انا عدت نميها لغاية نتولد منها بقر وغنم فجالي ان انت كان عندك بياه في الحض الغنم والبقر انا لا تهزأ بي؟ قلت انا اهزأ بك هذا البقر والغنم من اجرسك فاخذ البقر والغنم اه... الذي نمى من من أجار إن كان هذا العمل ابتراء مرضاتك فاتشف أه... عنا فزحزحت الصخرة وخرج، كما رؤية في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بهذا وما معناه فهذه الوسيلة فقل الله وابتروا إليه الوسيلة توسلوا إلى الله بالعمل الصالح. واذا مثل هناك بلاء واذا اردت ان ترفعه فادعوا الله وقدم احشو احشو ما من عمل صالح ابتغاء ضربات الله عز ودل هذه الوسيلة الوسيلة اما الحاجة تبتعوا اليه الحاجة واطلبوا منه حواجئذكم وانا انها الوسيلة العمل الصالح صالح تتوسلون به الى الله عز وجل واما ما عرف من الوسيلة الناس يتوسلوا ببعض من يقال لهم صلحاء حصل بي الله فذلك هو الضلال المبين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله فعلوا تفلحون فلا بد من الجهاد في سبيل الله ورفع راية الجهاد والعمل لدين الله وبذل الأموال والأوفق أدي المطلوب مش المطلوبنا نروح للبيت الابيض والمطلوبنا نستاجر اوتوبيسات ونزر <تصفيق> وان يزيد الامر سوء ان يواخده النساء النساء ملهم وملل الحجاب في الاسلام الاسلام النساء يعملوا مظاهرات فمش يوعيين يعملوا مظاهرات النساء يعملوا ويقعدوا ويقعدوا على الارصفة ويدخلوا ها كأنه يحصيصوش على أعراض على الأعراض ولا الشرف والحدد لكن المسلمين لا يشتراك النفاع في الموضوع فحين يفتحوا ويزعووا أن هم راحين للبثمة ويدافعوا عن القضايا لا هكذا تكون يكون الدفاع عن القضايا الإسلامية أن نذهب إلى أعبائنا لكي نرجوهم ونلح في الرجاء ونمرض الخدود على التراب او تحت اقدامهم او امام البيت الابيض لكي يرفعوا الحظر حظر السلاح عن البثنة انما العلاج وما قاله الله في هذه الاية اتقوا الله فابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله فألكم تفلحون يبقى الخوف من الله مش الخوف من الناس في واحد يقول لي الحق انتوا حول الناس الناس خايفه الناس كلمنا في التلفونات ولقوا التليفونات مراقبه وما دامش تليفونات لان فيه مراقبة الناس قطعت الارحام يضحك على الناس بهذا الباطل وهذا التضليل سييصرف الناس واخر الامر عن مساجدهم وعن دينهم ايه مرقبة وايه وهي جمعت السلفونات وما جمعتش ليخيف الناس وليبين لهم <تصفيق> انهم لا يستطيعون النزول الى بلدهم او سلفوناتهم مرقبة وكان بيته امه امه مربتش عليه والسلفون لم فلاش بلاش الهزيان وهذا الكلام يقال في مستشفى المجانين. لا يقال لناس اسوياء ولا عقلاء عيد عيد الصغار الى هذا الخد وبيان ان الناس غنم وان راعي هذا الغنم هو الذي يفكر لهم ويسلق بهم الطريق الميسر لا داعي لهذه الخرافات ولا لهذا الباطل فاذا كان عقل هؤلاء صغيرا فلا يفردوا صغر عقولهم على الناس وإذا كانوا هؤلاء يخافون في انفسهم فلا يفرضون الخوف على الناس اتقوا الله فارتقوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون هذا وبالله التوفيق ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به. لا يفلو به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. بعد أن ذكر الله سبحانه